أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا الكرآن على جبل على جبل لضأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي